فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أذنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة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 وَبَتَلُوا لِيَتَمَّا حَتَّى إِذَا بَلَغْنِكَ حَفَّ إِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا لِيَهْمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوا هَائِسَرَ فَوَوَبِدَارًا أَيْ يَكْبُرُ وَمَنْ كَانَ غَلِيَّمْ فَلْيَسْتَعْفِفْ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 ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه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 ما تركتم ان لم يكن لكم ولدا فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيه توصون بها او دين وان كان رجل يورث كاله او امراه وله اخ او اخت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 والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنة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 واللاتي ياتينا الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم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 فكان الله عليما حكيما وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى, حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترفوا النساء كرما ولا تعذلهم لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بالمعروف فإن فعسى أن تكرموا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال ما كان زوج وآتيتم إحداه النقل طارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه ونه وقد افضى بعضكم إلى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء إلا, إلا ما قد سلف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 وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضا وأمهات نسائكم وربائدكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلاء وأبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما